بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الخامس والثلاثون من التذكره وخرجه أبو داود الطيالسي بمعناه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي نضره قال خطبنا بن عباس على منبر البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من نبي إلا وله دعوة كلهم قد تنجزها في الدنيا واني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ألا وإني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأول من تنفق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد تحته آدم صلى الله عليه وسلم ومن دونه ولا فخر ويشتد كرب ذلك اليوم على الناس فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربنا عز وجل حتى يقضي بيننا الحديث وفيه فياتون عيسى عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بيننا فيقول إني لست هناكم إن اتخذت وامي الهين من دون الله ولكن أرأيتم لو أن متاعا في وعاء قد ختم عليه أكان يوصل إلى ما في الوعاء حتى يفضل خاتم فيقولون لا فيقول إن محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد خصه اليوم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيأتيني الناس فيقولون اشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بيننا فأقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أراد الله أن يقضي بين خلقه نادى مناد أين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمته فأقوم وتتبعني أمتي غرا محجلين من أثر الطهور أو الطهور من أثر الطهور أو الطهور وتحتاج إلى تحقيقه قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنحن ال... فنحن الآخرون الأولون وأول من يحاسب ويفرج لنا في الأمم عن طريقنا ويقولون كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها وذكر الحديث وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثيا كل أمة تتبع نبيها تقول يا فلان اشفاع يا فلان اشفاع حتى تنتهي يا الشفاعة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن مسلم في كتاب الفضائل والترمذي وأحمد ومشكات المصابيح وإتحاف المتقين وكنز العمال ودلائل النبوة للبيهقي اثنان حسن أبو داود الطيالسي وكنز العمال أتابعه فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وروى الترمذي وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سئل عنها قال هي الشفاعه قال هذا حديث صحيح فصل قوله فيفزع الناس ثلاث فزعات إنما ذلك والله تعالى اعلم حين يؤتى بالنار تجرغ بأزمتها وذلك قبل العرض والحساب على الملك الديان فإذا نظرت إلى الخلائق أو فإذا نظرت إلى الخلائق فارت وثارت وشهقت إلى الخلائق وزفرت نحوهم وتوثبت عليهم غضبا لغضب ربهم عز وجل على ما يأتي بيانه في كتاب النار إن شاء الله سبحانه وتعالى فتتساقط الخلائق حينئذ على ركبهم جثاة حولها قد أسبلوا الدموع من أعينهم ونادى الظالمون بالويل والثبور ثم تزفر الثانية فيزداد الرعب والخوف في القلوب ثم تزفر الثالثة فتتساقط الخلائق لوجوههم ويشخصون بأبصارهم وهم ينظرون من طرف خفي خوفا أي أن تبلغهم أو يأخذهم حريقها أجارنا الله سبحانه وتعالى منها بجوده ومنه وكرمه فصل واختلف الناس في المقام المحمود على خمسة أقوال الأول أنه الشفاعة للناس يوم القيامة كما تقدم قاله حذيفة بن اليمان وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم الثاني أنه إعطاؤه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه إعطاؤه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة وهذا القول لا تنافي بينه وبين الاول فانه يكون بيده لواء الحمد ويشفع وروى الترمذي عن انس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا عيسوا لواء الحمد بيدي فانا اكرم ولدي ادم على ربي ولا فخره وفي رواية أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شفيعهم إذا ايسوا وأنا مبشرهم إذا أبلس لواء الكرم بيدي وأنا أكرم وأنا أكرم آدم على ربي يطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة منها مجاهد انها قالت المقام المحمود هو أن هو عيد أنها قالت المقام المحمود هو ان يجلس الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معه على كرسيه و وروات في أو أو روات إذا الضمير عاد إلى فرقة تصبح روات وروات في ذلك حديثا في الحاشية واحد صحيح البخاري وكنز العمال ودمع الجوامع اثنان حسن الترمذي ثلاثة حسن الترمذي أربعة ضعيف الدارمي والديلمي فيه الحسين بن يزيد الكفي وهو لين وعزاه المناوي في فيض القدير للترمذي وضعفه خمسة تفسير الطبري وتابع قلت وهذا قول مرغوب عنه وإن صح الحديث فيتأول على أنه يجلسه مع أنبيائه وملائكته قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد ومجاهد وإن كان أحد الأئمة بتأويل القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم أحدهما هذا والثاني في تأويل قوله في تأويل قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب وليس من النظر الرابع إخراجه طائفة من النار فروا مسلم يزيد الفقير قال كنت قد شغفني فرأي في الخو... رأي في من أو رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج ثم نخرج على الناس فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه يحدث الناس أو القوم إلى سارية عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين ولياذ الله عز وجل قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله سبحانه وتعالى يقول ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وإذا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون فقال أتقرأ القرآن فقلت نعم فقال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله عز وجل فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي يخرج الله به من يخرج وذكر الحديث وفي البخاري من حديث انس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفيه وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم وادخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقام محمود قال هو المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخامس ما روي أن مقامه المحمود شفاعته رابع أربعة وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى فصل إذا أثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيشفع هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم فعلم أن العلماء اختلفوا في شفاعاته وكم هي فقال النقاش لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثلاث شفاعات العامه وشفاعة في السبق إلى الجنة وشفاعة في أهل الكبائر وقال ابن عطية في تفسيره والمشهور أنهما شفاعتان فقط العامة وشفاعة في إخراج المثنبين من النار وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء قال القاضي عياض شفاعات نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم القيامة خمس شفاعات قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح مسلم, أو صحيح مسلم اثنان متفق عليه البخاري ومسلم متابع خمس شفاع شفاعات خمس شفاعات الأولى العامة الثانية إدخال قوم الجنة بغير حساب الثالثة في قوم من أمته استوجب النار بذنوبهم فيشفع فيهم نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن شاء ان يشفع ويدخلون الجنة وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة فمنعتها على أصولهم الفاسدة وهي الاستحقاق العقلي المبني على التحسين والتقبيح الرابعة في من دخل النار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة عليهم السلام وإخوانهم من المؤمنين قلت وهذه المشافعة أنكرتها أنكرتها المعترضة أيضا وإذا منعوها في من استودب النار بذنبه وإن لم يدخلها فأحراء يمنعون يمنعوها في من دخلها الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعها قال القاضي عياض وهذه الشفاعة لا تنكرها المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأول قلت وشفاعة سادسة لعمه أبي طالب في التخفيف عنه كما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه فإذا قيل فقد قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل له لا تنفع في الخروج من النار كعصات الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة فصلوا اختلف العلماء هل وقع من الانبياء صلوات الله تعالى عليهم اجمعين بعد النبوة صغائر من الذنوب يؤخذون بها ويعاتبون عليها ويشفقون على انفسهم منها ام لا بعد أم أعيد أم لا بعد اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي تزري بفاعلها وتحط منزلته أو تحط منزلته وتسقط مروتها إجماع عند القاضي أبي بكر وعند الأستاذ أبي بكر أن ذلك مقتضى دليل المعجزة. وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين تقع الصغائر منهم خلافا للرافضة حيث قالوا إنهم معصومون من جميع ذلك كله واحتجوا بما وقع ذلك في التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث وهذا ظاهر لا خفاء به وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر لأن أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم امرا مطلقا من غير من غير التزام قرينه فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء لهم إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة والحظر أو المعية ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية سيما على من يرى قديم الفعل على القول إذا تعارض من الأصوليين في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم وإتحاف السادة المتقين وكنز العمال والسلسلة الصحيحة للألباني وتابع وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفيرايني إسفيرايني واختلفوا في الصغائر والذي عليه الأكثر عيد قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفيرايني واختلفوا في الصغائر والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم ومال بعضهم إلى تجويزها ولا أصل لهذه المقالة وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول والذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصلوا منها واستغفروا منها وتابوا وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا تقبل التأويل جملتها وإن قبل ذلك أحدها وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة الخطأ والنسيان أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير كما يعيد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة وهذا هو الحق ولقد أحسن الجنيد رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث قال حسنات الأبرار سيئات المقربين فهم صلوات الله تعالى عليهم وسلامه وإن كانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه باب ذكر ابن المبارك قال أخبرنا رشدين ابن سعد قال أخبرني عبد الرحمن ابن زياد عن دخين الحجري عن عقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن سول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر حديث الشفاعة وفيه فيقول عيسى عليه السلام أدلكم على النبي الأمي فيأذن الله سبحانه وتعالى لي أن أقوم فيثور مجلسي أطيباريح شمها أحد حتى آتي يا ربي فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي إلى ظفر قدمي ثم يقول الكافر قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا فيقولون ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه فيقولون قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أمت فاشفع لنا فإنك قد أضللتنا فيقوم فيثور من مجلسه أنت نريح شمه أحد ثم يعظهم لجهنم ويقول عند ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم باب من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف ابن المبارك في زوائد الزهد وقال الهيثمي في المجمع فيه عبد الرحمن بن الزياد ضعيف اتابع باب من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم البخاري عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال لقد ضمنت يا ابا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد هو منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه خالصا من قبل نفسه وروى يزيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل يا رسول الله ما اخلاصها قال أم تحجزه عن محارم الله خرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول باب ما جاء في تطاير الصحف عند العرض والحساب واعطاء الكتب باليمين والشمال والعياذ بالله عز وجل ومن أول من يأخذ كتابه بيمينه من هذه الأمة وفي كيفية وقوفهم للحساب وما يقبل منهم من الأعمال وفي دعائهم بأسماء آبائهم وبيان قوله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم وفي تعظيم خلق الإنسان الذي يدخل الناس به النار أو الجنان وذكر القاضي العدل ومن نوقش عذب قال الترمذي وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتزينوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب على من حاسب نفسه في الدنيا وقال عطاء, وقال عطاء الخرساني يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه ليكون أشد عليه ذكره أبو نعيم البخاري عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حوسب يوم القيامة عذب قال فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابي يسيرا، فسوف يحاسب يسيرا. فقال ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. خروجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. في الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان. ضعيف جدا إن لم يكن موضوعه الحكيم الترمذي في النوادر وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفي إسناده عبد الرحمن بن غزوان وهو والضاع ثلاثة خبر صحيح الترمذي أربعة خبر صحيح أبو نعيم خمسة سبق تخريجه متابع أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمر بن العلاء أليشكري قال حدثني صالح بن طبرج عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول وذكر عندها القضاء, أو القضاء, أو القضاء فقالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم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 عرضتان فجدال ومعاذير فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله قال أبو عيسى ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبيه ريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد رواه بعضهم عن علي بن علي أعيد وقد رواه بعضهم عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت قوله وقد رواه بعضهم هو وكيع ابن الجراح ذكره ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي ابن علي فذكره قال الترمذي وتكلم يحيى بن سعيد القطان في علي بن علي وخرجه أبو بكر البزار أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يعرض الناس يوم القيامة ثلاثة عرضات فأما عرضتان فجدال وأما الثالثة فتطاير الكتب يمينا وشمالا وذكره الترمذي الحكيم في الأصل السادس والثمانين قال فارويا لنا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن الناس يعرضون ثلاث عرضات يوم القيامة فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف فالجدال لأهل الأهواء يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم عز وجل فيظنون أنهم إذا جادلوه نجوا وقامت حجتهم والمعاذير لله سبحانه وتعالى يعتذر الكريم إلى آدم وإلى أنبيائه ويقيم حجته عندهم على الأعداء ثم يبعثهم إلى النار فإنه يجب أن يكون عذره عند أنبيائه وأوليائه ظاهرا حتى لا تأخذهم الحيرة ولذلك قيل عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله ولا أحد أحب ولا أحد أحب إليه العذر من الله والعرض الثالثة للمؤمنين وهو العرض الأكبر يخلو بهم فيعاتبهم في تلك الخلوات من يريد أن يعاتبهم حتى يذوق وبال الحياء ويرفض, ويرفض عرقا بين يديه ويفيض العرق منهم أو يفيض وتحتاج إلى تحقيق على أقدامهم من شدة الحياء ثم يغفر لهم ويرضى عنهم سبحانه وتعالى وتبارك وتعالى وعز وجل في الحاشية واحد ضعيف أبو داوود الطائي في سنده صالح بن بن سرج مجهول وانظر البيهقي في السنن الكبرى اثنان سبق تخرجه ثلاثة ضعيف رواه الحكيم الترمذي في في النوادر أربعة متفق عليه البخاري ومسلم والترمذي والدر المنثور وأحمد تابع وذكر أبو جعفر العقيلي من حديث نعيم بن سالم عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم الموقف بعث الله ريحا فتطيرها بالأيمان والشمائل أول, أول خط فيها اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم